يا حاضر الشدات علي علي علي علي غرق ودهيها علي علي علي علي يا حاضر الشدات علي علي علي علي غرق ودهيها سننيلوث بحضرتك يا غليك الغالي بتفعلنا من العذاب بس هدار الوالي بس هدار ال هل احكام الشرع طيبه منها لها طيانه شخصك يا علي واللبشر كلها انت اللي ذيك يا تغذلها عاشا تغذل شيعتك يا طيب المنبع انت الشفيع المرتضى وشيعتك تشفح عاشا تغذل شيعتك يا طيب المنبع انت علي علي علي, علي فخر رضالك الفخر يا والد العقره نور انت وبساق العرش يا منتهى السدره فخر رضالك الفخر يا والد العقره علي, علي علي علي يا حاضر الشده علي علي علي علي غيرك ودهيها عندني لوذ بحضرتك يا غلك الغالي بتفعل انا داي دابس حدا الوالي بس الوالي هو غيرك يا لي بس اقسمنا وبالنبي تبقى انت والينا لو باخر الدنيا الك بالحب تعني انا اقسمنا وبالنبي تبقى انت والينا لو علي, علي علي علي يا حاضر علي علي علي, الشتاء الشتاء علي علي علي علي حاضر الشدشاد علي علي علي غرك وديهي هي حاضر انت يا غلا كلالي بتفعل انا داي دابس حيدر الوالي بس نادر الوالي وينك يا حماي الحما يا سفن المجره تجي وفي يا من صبر مرحب عالم المعرفه والشيعتك مجهد سيف الله علي على العايل مظهره الله بيك تم المصاعه الامه قم بغض فقارك يا الله بيك انتك تم المصاعه الامه قم بغض فقارك يا بسم در الوالي سكن بايح كل سنه ومزلك ديانا طبعا ترى احنا يا سيدي دي شي عدكم احنا والوفا لكم ترضينا كمان نسينا محبتك حشنتنا ناسينا وذرانا يا علي غيرك لا لهوى ارواح تبذل شيعتك وتروح لك في بدواه تدروني يا علي غيرك فلان هو ارواح تبذل شيعتك وتروح لك فدوه علي علي علي يا حاضر الشدّه علي علي علي غيرك علي علي علي يا حاضر علي علي علي يلوذ بحضرتك يا اغلى الغالي بتفعل عنا دلعك بس حنضر الوالي بس حنضر الوالي عشان ترى يا علي اغسل لي يغسل اللي بي بيدك اول الباري رتبك رغم على فضدك قابه فيك تشرفت يوم اصبحت مهدك ما تعتنيها من تحج هي اللي الاولا النس يا علب امور العالم مرتب نورك مل الاركان الفضا وعلى يشع كوكب يا علب امور العالم مرتب نورك مل الاركان الفضا وعلى يا حاضر الشدات ادا الرادود الحسيني سيد وهاب الطلقان لشعر الحسيني الحاج علي الطائي الاشراف الفني مؤيد ال الهندسة الصوتية الصوتيه ابو ايلي التميمي رسنه دور الوالي